وخلق الجن من ماره من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رجل بحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشرا من الجن والإنس إن, أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُرَقٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم الجنة لفعلي بأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مثان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقره انحسان فبأي آلاء ربكما تخذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال